وَلِلههِ جنُودُ السماواتِ والالْأَرضِ وَكانَ اللهَّهُ عَلمًَا حَكمَا لُودَ الْخِلَ المُؤْملينَ وَْمُؤمِنَاتِ جََّاتِ تَجرمِ تَ تحتِهَا الأأَنهَا رخَالِدينَ فِيهَا وَيُكَِّرَ عَنْهُم سَّاتِهِم وَكانَ ذَلِكَ عدَ اللهَّه فَووزًا عظِيمَا.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 يقولون بألسنتهم مَا ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أَوْ أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ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 that <laughs>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 ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تقؤوهم فتصيبكم, فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رَحْمَتِهِ من يشاء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 وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم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 فَستَوى عَ سُوقِهِ يعجب الزَّّ عَِيَغغَ بِهِمكُففَّ وَعددَ اللهَّهُ الذينَ آمَنوا وَعملِلُ الصَّالِحَاتِ مِنهُم مَغُفِرَ مَغفَِةَ وَأَجرَرًا النظمَ